أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وَإِذَنَّ النُّجُومَ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ ظُلِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ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 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل z milionów者 się إِذَا cima w oczли�cupach w Cherhach jest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 لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون illa لا ان يشاء الله